يا غالي علي يا حبيبي يا اخويا حبيبي يا يا غالي علي يا حبيبي يا يا يا من أمي وابويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سائل عني وما دراني أنا عايشة بحسك وباطفق لي يا سائل عني وما دراني أنا عايشة بحسك وباطفق لي عمري من سال إن كل ما بحني I saw you in my eyes I forgot my words in my eyes I said, I saw you in my eyes I saw you in يا eyes يا حبيبي father and Yeah, yeah, yeah. وحي وين عني خطوه قلبي انت قرب مني روحي وانت بعيد عني خطوت قلبي انت قلط مني محد سألني او حد جاوري على كلمه حلوه تقوم راح تسعدني والحد سألني او حد جاوري على كلمة ما حلوة تكون راح تساعدني يمكن ادريها عن امي وابويا واسيب الدنيا واقول لاخويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا يا غالي علي يا حبيبي يا اخويا يا حبيبي يا اخويا Thank you. Да دي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما صدقت الا ولا لقيتك فتح لي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما صدقت الا ولا لقيتك اتحا ما في عزك واتما نفسيتك قلبك ويفيدها اتحا ما واتبهى بصيتك وحيله ريح قلبك ويتيتك دي دعوة أمي وأخواتي وأبوي خدها من قلبي من روحي يا خويا يا حبيبي يا حبيبي يا خويا يا يا حبيبي يا حبيبي يا ضو يا من امي وابويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي